قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وذا ذبع لي شيخا إنها وَإِنَّهُمْ آتِيَةٌ عَذَابٌ وَيَوْمٌ مُرُّودٌ أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق قَالُوا يَا نُوحُ إِنَّ عَسْقُرَ رَبِّكَ لَيَأْخُذَنَّهُ وَأَصْحَابَهُ إِلَّا الْقَائِمِينَ فَأَسْرِ فِي أَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ولا سفيت منكم احد الا ما رايتك انه مصيبا ما اصابه ان منى como so elação couber o